أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله، وكانوا بها يستهزئون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم إليه ترجعون.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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك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 إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات اللقى م يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله مَن في السماوات والأرض كل له قانط وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المطعفون Allah الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 يُسِرُّ الرِّيَاحُ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ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 فيوم لا الله يغفر الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبدون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن آتهم إلا مبطلون